أول متوسط الوحدة الأولى نص الدعم الإسلام وقيمة النفس البشرية القتل ذنب عظيم من أعظم الذنوب لذا حرم الإسلام استباحة دماء الناس بغير وجه حق يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ونفس الإنسان عظيمة عند الله وإزهاق الروح محرم عنده فقتل النفس الواحدة بمثابه قتل البشرية كلها حيث إن القاتل استباح دماء محرمة واستوجب غضب الله قال الله تعالى انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن, ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وكلمه نفس اسم يدل على كل إنسان مهما كان دينه أو لونه رجلا كان أو امرأة فالواحد كالاثنين والاثنان كالثلاثة كالألف فلكل حرمته والمسلمان متحابان لا يقتتلان ولا يسعيان في الشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العاقبة السيئة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 لا يظلمه ولا يسلمه والمسلمون صادقون في عهودهم مع الناس جميعا ومع أهل الذمة على وجه الخصوص لأنهم في ذمة الله ورسوله ما داموا لم يعتدوا ولم يحاربوا المسلمين لذا على كل امرئ مسلم أن يحميهم كما يحمي ابنه أو ابنته ويدرى عنهم كل ظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما وللقتل في الإسلام عقوبات فالقتلت معاقبون يوم القيامة بأشد العقوبات على قتلهم المؤمنين قال الله تعالى وَمَنْ يَقْدُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمْ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 النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والروح كصاص لقد جمع الإسلام الأخلاق الحميدة وحفظ حقوق الناس وجعل لهم قانون الخير في كتاب الله فالآيات بينه انظر بهدوء في كل شيء تجد اللين والرفق خلقين بارزين في الإسلام فالعبادات أمانات والحسنات منجيات عند الله تعالى والصلوات مكفرات للذنوب ماحيات للسيئات وايم الله ما جاء دين بأحسن ولا أفضل مما اجتمل عليه ديننا فهو دين جامع لمكارم الأخلاق وحافظ لكرامة البشر